ومن يطيع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصفق الحديد كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشره امور محدثات الاخر وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اني بما لا يرضى عليكم ايها المسلمون ان فصل الصيف تكثر فيه الاعواص والاخراش وتتجدل في كثير من المؤليين في كثير من قلوبهم الأحزان والأقرار كل يومٍ وحين إذا واروا كثيرا من أبناء الإسلام والمسلمين لائبت بهم واستهوتهم الشياظين ذات الشمال وذات اليمين إن من أعرم المنكرات التي تشيع وتديع في هذا العصر المهيئ سماع الغناء فما هو حكم الغناء؟ الشريعة الضرار إن تحريم الغناء والمعازم بكل أنواعها لا يخفى على من كان له قلب أو أنقى السمع وهو شهيد فليس بغريب عنهم شناعة الغناء وليس بغريب على أصحاب العقول السليمة والأخلاق المستقيمة ذلك ولكن حسبه أن أذكركم بحكمه كما قال سبحانه فَذَكِّرْ فإن الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فقال سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون إن تحريم الغِناء قد جاءت به النصوص الكثيرة في الكتاب الله سبحانه ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذا من آثار الصحابة رضي الله عنه وأبداهما فإلى كومها تحمضها وأعملوا بماتيها تفرد بإذن الله سبحانه أما من كتاب الله سبحانه فثلاث آيات محكمات غير متشابهات كلهن واضحات مينات الآية الأولى من صورة رقمان فيها, فيها يقول الله سبحانه ومن الناس من يشتري نهو الحديث بيضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك له العذاب المؤمن ذكر الحاتف الكثير كثير رحمه الله تعالى عند نفسي لهذه الآية كلاماً بديعاً قال رحمه الله لما ذكر الله عز وجل حال السعداء وهو الذين يهتدون بإكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال سبحانه تقشعه منه جلود الذين يخشون ربهم ثم أليل جلودهم وأولوهم إلى ذكر الله لما ذكر هذا عرف الله سبحانه بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع النزاهر والغناء بالألحاب وآلات الطرق فلا يقتنع الغناء والمرآن في جوف رفن واحدة كما قال سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أعوذ جليل بسنة صحيح عن أبي الصحباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية الكريمة ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال ابن مسعود رضي الله عنه والله إلا لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وقال بهذا القول ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء السابق ولكن لقائر أن يقول أنا لم أشتر لهو الحديث وإنما أستمع إليه فقط قال النار قتالت ورحمه الله تعالى قوله سبحانه ومن الناس من يشتري ذهو الحديث قال لعله لا ينفع مانا ولكن شراءه استحفاله بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الضاطر على حديث الحق وأن يختار ما يضر على ما ينفع بل إذا العلماء رحمه الله تعالى جعلوا من الميوع محرمة بيع الجوال المغنيات فإن كانت إرجالية التي تشترى في الزمن الأول إن كانت مشهورة في الغناء فهذا يعد عيماً من عروبها من فيرد هذه إرجالية على صاحبها مصطاق هذا ودليله حديث أبي أمامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحن فيء المغنيات ولا شراؤهم وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عليه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ثم قال الكثير رئيبه الله تعالى أولئك لهم عذاب مهيم كما استهالوا واستهزأوا بسبيل الله عز وجل ثم رقم الله عز وجل واصف هؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فقال سبحانه وإذا تتلى عليه آياتنا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرًا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعْدَابٍ أَلِيمٍ إنه بالله حال الأهل الغنان والضرب إذا نذكر قرآن الرحمن سبحانه إِشْ مَهَزَّتْ قُلُوبُهُمْ عنه وإذا نذكر قرآن الشيطان إذا هم يستمشرون فبشرهم بِع فكم الإنسان يشكو ضيقاً في صدره وحاجاً في نفسه بسبب إقباله على الغناء والمعازف فالله المستعان وأما الآية الثانية القاضية بتحريم مزامير الشيطان فهي من سورة في إسراء في قصة آدم عليه السلام مع الشيطان لما أفضح الله سبحانه وتعالى من الجنة إلى الأرض بسبب استفاله على أدر الله تعالى مدى الله عز وجل بأطل داخل الشيطان الذي بها يبوي جنوده إلا عباد الله مخلصين قال سبحانه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزابكم جزاء منفورا واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجب عليهم بخيرك ورجنك وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَنْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِلُّهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا وَمَا يَعِلُّهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى صوت الشيطان هو الله والغلاب والمعازف فكم استفز الشيطان من الناس فجعلهم فنوداً له يستغيبهم على إضدار أبنائهم ونرياتهم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 اتَّبِعُوا مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ لَتَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ يَعْنِي وَأَنْتُمْ مُغْنُونَ هِيَ لُغَةٌ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ هِيَ لُغَةُ حِمْيَرٍ لُغَةٌ يَمَانِيَّةٌ يَقُولُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لِجَارِيَتِهِ اسْمِدِينَا يَعْنِي غَنِّي لَنَا فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا ثلاث آيات في كتاب الله العزيز الجليل كلها تقضي بتحريم الغناء وآلات الطرق بكل أنواعها فأين هي عقولنا السليمة؟ وأين هي غيرتنا على أنفسنا وأهلينا؟ مسلم بتحريم الربا والسرقة والزنا ولا مسلم بتحريم الغناء فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة هم معلموا أيها المسلمون أن الغناء إنما حرم في مكة المكرمة قبل تحريب الخمر فالخمر إنما حرمت في المدينة النبوية قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو أربعة والحكمة توسر في ذلك في تحريب الغناء قبل الخمر حتى يضهر الله عز وجل قلوب وأسماع المثمنين من مزاهير الشيطان فتاهيه وتقبل على كلام الرحمن سبحانه وتعالى سوره الاسراء مكية وسوره لقمان مكيه وكذلك سوره النجم مكية وهو الغناء الاخرى يعني الغناء هو يشبه الخمره وهو اشد منه فلان كانت الخمرة تسكر فإن الغناء اشد اسنارا منها فمن شرب من شر فمن شرب فمن سكر من شر الخمر سرعان ما يتيق بعد قدة اليسيرة ولكن من أستاه الغناء وآلات الطاب فإنه يفتق عليه أبواب الدنيا ويفتق عليه شهواتها ونزواتها قال الخليفة الراجئ أمير المؤمنين عمر العبد العزيز رحمه الله تعالى الغناء بدءه من الشيطان وعاقبه سبط الرحمن فلا يثير استقرار من الغناء إلا أن يشاء الله رب العالمين فهي بطاعة المسجاة وبنسة البطاعة قال أحذو الهكما وما أحسن ما قال لما تكلم عن حال من تأثر في الغناء وآلات قال سيعلم يوم العرض أي بطاعة أضاع وعند الوزن ما خف أضربا ويعلم ما قد كان في حياته إذا صارت أعماله كلها في هبى دعاه داع الهدى فمن ما يجيبه فقال لداع الغي أهلا ومرحبا وأعرض عن داع الهدى قائلا له هواي إلى صغف المعازف قد صغى أقول الذي تسمعون وأستغفر الله ليه لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عمله الكتاب ولم يجعل له عوجا قَيِّمَا لِنْذِرَ بَلْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنَّ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّارِحَاتِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِدِينَ فِيهِ أَبَدًا أيها المسلمون إنه إلى جانب الآيات التي ذكرتها لكم في الخطبة البولى فإن هناك أحاليف كثيرة تقضي بما غضى به القرآن الكريم ألا وَبَّ تَحْرِيمُ مِزْمَ نذبو بعضاً منها أما الحبيث الأول فهو ما أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وليزنن أقوام إلى جنب علم بنايات أو جبل أو خيم فَيَبيتون في لهو ولغو فيضع الله عز وجل عليهم العنم ويحفظهم في رقاده والغسانير هذا الحديث علمه من اعلى من قوه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو شوكه في حدود كل من اباح الغناء من الدعاه على ابواب جهنم فبين النبي صلى الله عليه وسلم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 ويستعلون العلير بالنسبة للرجال ويستعلون كذلك الخمر ويسمونها بغير اسمها ويستعلون المعاذف وآلات الطاب والموسيقى بكل أنواعها وأشكالها فيسمون الغلاب غير اسمه فطارتاً يسمونه بالنحن الجميل وطارتاً يسمونه بكذا فالعباد في المسميات وليست في ومن علامات مروب الساعة أن يسمى الحرام بغير اسمه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إتماما لهذا ولا ولينزلت أقوام إلى جنب علم إلى جنب مخيم أو مكان أو مصرح أو مرص فيبيتون في لهب ولغو فيضع الله عز وجل عليم العلم ويقسقهم ويحورهم كردةً وخنازيلًا وهذا والله قد حدث غير الله قد حدث ما أهضر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومسخ الكثير من الناس فقد لوحظ في مناطق ليس فيها مردة ولا خنازيل وهذا الذي يسميه العلماء المسخ الحقيقي أصبح فيه الناس أصبح الناس في ذلك المكان الذي ليس فيه قرادة ولا فنازير أصبح الناس يرون بأعينهم قرادة وفنازير وهذا هو المزق الحقيقي وقد كان معروفا في بني إسرائيل كما قال عز وجل فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين والنهو الثالي من المزق المزق المعنوي والذي كفى عياذا بالله في أوساط المسلمين وهو الذرة النتيبة من ثمار الغناء فأصبح الكثير من المسلمين يقلدون الكفار في كل شيء في إباسهم وأكلهم وشرافهم وأعيامهم وكلامهم وهذا التقريب الأعمى هو من خصائص الكرادة معروفة بتقريب كل شيء فهم يراهمون لكل خبيث جاء من الكفار ويعرضون عن الطيبة وأصبح الكثير من المسلمين عيام بلاه لا يقارون على أهلهم وأزواجهم إلا أن تحمل الله تجد الوائد منهم يجلس مع أهله وعاملته أمام التفاز عري وفحش غناء يصف الخدود والنهود ويصف المفاكل ويدعو إلى الفجور وهو جالس مسرور فرق الخفور كأنه يستمع إلى محاضرة عالمين من العلماء ولا يحرك ساكنا إلا أن يشاء الله فأين هي غيرتنا أيها المسلمون وأين هي استقامتنا يا أحفاد أبي بكر وعور وأما الحديث الثاني الذي لها فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سماء الغناء وآلات الطرق فهو ما أقرأه الإمام الكرد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عبد الرحمان بن عوف ونقلقا إلى ابنه إبراهيم الصغير وهو يدود بنفسه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حمل له الصغير إبراهيم ووضعه على حجره فبكل عليه الصلاة والسلام فقال له عبد الرحمن بن عوف أولم تنهى عن القناء يا رسول الله فقال علي هذا الصلاة والسلام لا ولا تنهى عن البكاء يا رسول الله أولم تنهى عن البكاء يا رسول الله فقال عليه السلام لا ولكني نهيت عن صوتين أحبطين فاجرين صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نعمة صوت مزمار عند نعمة عند الأقراء كلها في كل أنواعها وصوت نياحة عند نعمة عند موت أو مصيبة فصوت الغناء أحبه منعور بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الضاط لا شك فيه ولا ريب ولا درية جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه يستفتيه عن الغناء فقال لأول عباسي آه إلا يا هذا لو جاء الحق والباضل يوم القيامة فعن كمع من يكون الغناء فقال ذلك الرجل يكون مع الغناء فقال لأول عباسي ارجع يا جنان فقد أفتيت نفسك واقامت حجتها عليها فهل فهل بعد الحق الا فماذا بعد الحق الا الضلال ايها المسلمون لقد شدد السلف الاولون في الغناء ايما تشديد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء فقال ان الغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت الماء السرعه وصدق رضي الله عنه من تأمل أحوال المغنين وأحوال الذين يسبعون إلى الغناء وجدهم يقولون ما لا يفعلون فتجد هؤلاء المغنين تارة يمدحون وتارة يلمسون وتارة يحزنون وتارة يفرحون لأن الغناء أساسه الكذب والنعب مصدر ذلك قوله سبحانه في سورة الشعراء والشعراء يدبعهم الغاغون ألم نكن أنهم في كل واد يهيمون في كل فن يتكلمون ويغنون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون وكذلك أيها المسلمون فإن الغناء يدعو إلى اللهو واللعب ويصط عن ذكر الله وعن الصلاه فأصحاب الغناء هذه الحاله أصحاب الغناء هذه الحاله يتشبهون بأصحاب النفاق يا رب قال سبحانه إن المنافقين يخادرون الله وهو خادرهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراهون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وكذلك فإن القناء مجسدة للقلبة مسبقة للرب وإن اذدعى أصحابه أنهم يسلحون ويثقفون قال سبحانه وإذا قيل لهم لا نفسدوا في الأرض قاد إنما نحن المسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إن المتأمن في أحوال أهل الغناء والطار يجدهم من أفسد الناس قلوبا وأسوأهم خاتبة فلا يغني الوحيد منهم إلا وقد شرب الخمر أمًا خبائف أو قد شرب هذه المخدرات عيامًا من ولا يفاكم خاتمة الكثير منهم منهم من مات وهو سطان ومنهم من مات ويفسق ويعصر عمان ومنهم من مات وصورته كأنها صورة شيطان فلا يستوي الأعمى والبسيط ولا يستوي هؤلاء بعانا في القرآن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لأن أصحاب الجنة يتذذون في قرآن الرحمن وأما أهل الغناء فإنهم في سكرتهم يعمبون وليبليس متبعون وصدق فيهم قبل من قال خروا على القرآن عند سمائه صمًا وعميانا ذر إهمالي وإذا كان قال عليهم سورةه فأطالها عدوها من أفضار حتى إذا جاء الغناء لذيهبه خشعت له المصفات بالإجلال يا أمة اللعبت بدين نبيها كتداول بالصبيان بالأوعالين عباد الله هذا هو الغناء هذا هو بريد الزناء هذا هو رقية الشيطان ومفتاح الشروب فيه الدعوة الصريحة إلى الزناء والفجور فيه الإشادة بالمخدرات والخمور فيه الاستهزام في آيات الله العزيز الغفور فيه الاستغامة وسؤال مقتى أصحاب القبور فإماذا نغطي الشمس بالغربان فكم فرق هذا الغناء من أزواج وكم كان سببا في انحرام الأبناء والبنات وكم هدم من أسر وعائلات بالله عليكم أنجاز الإنسان نعمة الزواج لمزامين الشيطان والغناء أنجاز النعمة الزواج بالاختلاط في قاعات أقرائح فكيف يرضنه تزوج السعادة وقد زرع قذور الشماوة في أول يوم فلا تضطروا بمن يزين للناس الشر في صورة في خير أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والبخرة بإذنه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بينا عظيما يريد الله أن يخفف عنهم وخلق الإنسان ضعيفا اللهم ألنا الحق حقا وانزقنا اتباعا وألنا الباطل باطلا وانزقنا اجتنابا سبحانه اللهم بحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفتك وأتو إليه Yeah. <laughs>